ثم أمر الثاني المصدر هو ليس البعل الأصل بل الأصل هو المصدر والبعل مشتق من المصدر فضرب مشتق من الضرب جلس مشتق من أي ليس المصدر مشتق من البعل لا بالأكس ولهذا يقول الحريري والمصدر الأصل وأي أصلي ومنه يا صاح اشتقاق الذعلي ومنه أي من المصدر اشتقاق الذعلي أي أن الذعل مشتق من المصدر كبرد مشتق من الضر فيكون الأصل هو المصدر والمصدر الأصل وأي أصلي ومنه يا صاح اشتقاق الذعلي وابن مالك يقول المصدر اسم ماسي والزمان من مدلولي الذعن كأمن من أمين يعني أمين أمنا لا دل على جمن فالذعن يدل على ماضي أو حاضر أو مستقبل أما المصدر لا لا دل على جمن فإذا قلت مثلا غربا ما يدل على الماضي رابطه دل على جمن انك سبق ان ضربتها ضربا هذا نفس ضربا لا يدل على جمن انما الذي يدل على الجمن هو قولك هذا معنى قوله بالمالك المصدر اسمنا في والزمان من مدلولة يلزين كامن امنام يعني ثم نعرف ان المصدر تارة يكون وتارة يكون مصدره وهو الذي يجيب هذا في تصليف فعل يكون النائب مناب المصدر وتارة يكون اسم مصدر هذه ثلاثة المصدر الذي يجيب ثالثة في تصليف فعل هو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أحسان مصدر مؤكد لآمله ومصدر مبين للنوع ومصدر مبين للعدد فالمؤكد لآبده وضربته ضربا كلم الله موسى تكريما والمبين للنوع كقوله تعالى أخذناه أخذ عزيز أخذ, أخذ عزيز مقتدر فأخذ مصدر مبين للنوع لإضافته إلى عزيز او ضربته ضرباً حسناً او مبين لل... للعدد سرت سيرتين او, أو ما يشبه ذلك هذا بالنسبة للمصدر مؤكد لعاملة ومبين للعدد ومبين للنوع وظن قوله والذي يجيء ثالبا في تصريب البعض فهذا يضرب ضربا قتل يقتل قتلا وما أشبه ذلك فهذا هو المصدر النائب المصدر عشو حصر بعضه بنحو واحد لكن معروف في كل بعض وهو شيء. للشيء ف... فكل بعض ما ذلك يكون نائب من المصدر لكنه نائب من المصدر مثل قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل يقولنا لك اعرف لا تميلوا كل الميل مثلا لا تميلوا اعرابه لا ناية تميل بل المضارع مجلون بلا الناية وعدمة الجزم والوظائر كل الميلي كلنا بمناب المصدر لأننا معنا ولا تميلوا ميلا كل الميلي كأول الله نابت مناب ميلا مهدوف وأضيف ما أكل إلى ما مبينا للمهدوف ولا تميلوا كل الميلي فنعرف كأول الله أننا قلنا بمناب المصدر ومثل هذا البعض وهو قوله رسالة ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض نايف من مناب المصدر قولا بعض الأقاويل بعض نايف تضيف في الأقاويل المبينة بالمصدر المحلوف الذي ناب عنه بعض وهناك عشية منها لن نعلم اسم المصدر هناك شيء يسمى المصدر ليه مصدر ولا نايف من المصدر بل اسم المصدر اذا بده المصدر هو الذي يتغير تتغير حروفه ان تغير حروف الفعل فعاد شمينا ايش المصدر مثل اختار اختار يختار اختيارا نرى يوجد باب خيار ام خيار اسم لان خيارا لم يقابل اختيارا فارقت الحروب ومذلا غشل غشل اغتشالا, اغتشالا اغتشالا اسم مصدر لان اغتشالا زاد تاو الف لم تكن موجودة في غشل غشل في عزلاء في مجرد غشل اغتشالا اذ تيسرنا جاء في تفصيل ذلك فان اختلفت الحروف انا اقول هذا اسم مشتق مثل توضأ وضوءا وامثلته كثيره ثم قال المسلم ان وافقه لفظه دفع فعله فاعلاضي ان نظر فترا او وافق المعنى واحترق النافو معنى ومذن جلست قعودا وقمت الوقودة فما اشبه ذلك والله عالم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح آل. فأخذناهم اخل عزيز مقتلق اخذناهم اخذ حسن ما قبل هذا اخذنا اخذنا اخذتهن الماضي وضم... أه... واظن الضمير المتصل في محل رفع فاعل والهضم والهضم اخذناهم اخذنا و... في محل نصب مفعول به والميم علامه أخذناهم أخذ هذا ماستر عزيز صفة للفعل أخذ عزيز المضاخني ليه هم مكدر لا اذا وش يصير هذا المصدر من اي نوع وين؟ اخذ عزيز من اي نوع من انواع المصعدة لمرة تنامس مصدر مؤكد لعامله مبين للنوع لان اوله العزيز اخذ عزيز اخذ عزيز مكتبير مكتدر صفة لعزيز ها فكلم الله موسى تكليما الواضح لنا قبلها الله متجلينا من نوع منو ان شاء مؤكد ثمانين جنة إذا كنت سعيد من جلس والله أعلم نحصل بها سؤال عند رقفها والهضمين محصل نبني عظم في محلي نظر بقليم على المتجمع ثمانين مصدر ثمانين ثمانين ثمانين لا ماذا هذا نايد منا بالمصدر لعنات من قبل مشكنا علينا علينا انا انا انا اقوم تشاور هذا فظله جدا سميع عارف سبحان الله وبحمده سبحانه سبح المصدر ان شاء الله سبحانه وعباده الله وانا ذكرت الشفاعه يا كريم لكل النبي سواء لكن لم تكن لنا يا كريم كريم كل النبي المبارك مضمون علامه مضمون حزن كل واحد كل الميل نعم انا اظن انا بنشتغل انا سوف اعلمكم كل المواقف كل المواقف من على اجرون بالمرافق على حسب اليوم اكملت لكم دينكم اليوم ذكرت لكم زمان منصوب على اسم فاعل اكملت اكمل فعل ما اكمل فعل ماضي والضمير المتصل هنا الفاعل لقول ان حب الذق وكرر ضمير متصل في محل جر و وقول ان نقول انكم به منصوب على التناسب فتحه ظاهره و دين مضاف كضمير متصل في محل جر بالإضافة و <تصفيق> على مثلين والشائد قولها اليوم <تصفيق> الله <تصفيق> <فصفيق> سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأبساء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 هو راجل انا في انا يا شطون خلي جنبي والله انا الذي اشرى لا لا قال اش بقى ما مش <تصفيق> عارف عينه انا قاعد به جرب البخر بيعدي شويه دول حد مراهق وعقل وافر اه مراهق ليه <تصفيق> نهال <كسر. تصفيق> الذهاب الى من المسجد الحرام من المسجد النبوي من مسجد النسكي حين تمشون. سبحان, مضافة جلد. مضافة جلد. تمشون. سبحان الله عينه الرؤي من الشمس تلمس من سبحان الله فينا في نظره وفي زمانه والصوره التي اختص الله عليها هي عينه الرؤي هنا المغاربه مقبوه يتجلى معنا فمجده في وجود انه مسار خمسه وقوع اره وَحِنَ تُصْبِحُونَ <تصفيق> <لا. تصفيق> هذا المضارع مرغولي تجاربين الناس بيجاربين فأنتهي يهبوط النوم والواضع يعني الاسبعون هذا مئن من أخوات كانت وصبعون تامة لأنه يدخل بالصباح الا قد صدقه بكرة على المستقر ولكن لو ما كان الان لم يقل بس ان حرثك يتمنع على السكن وضحك ولا قد شبههم فلطحا الناس بكرة بكره بس جمال امني عذاب عذاب عاد يا رب المستقرون المستقرون و قد ثبت من عندنا ننبه الاخوه المستمعين الى اننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب الى اخره الى قوله وامدا وحينا وما اشبه ذلك لذا فاننا اتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع وذلك من شرحه على الاج باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحارا وغدا وعتمة وصباحا ومساها وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك تقول باب وظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان وظرف المكان ويسمى هذا الباب باب المفعول فيه باب المفعول فيه لان الظرف اما مكان كالبيس واما زمان كالشهر وكل منهما يقع الفعل فيه ولاقع عليه ولا به وانما يقع فيه ولهذا يسميه بعض العلماء يسمي هذا الباب باب المفعول فيه نحن نعلم أننا لا بد أن نقع في ظرف بل لا بد أن نقع في ظرفين أحدهما مكاني والثاني زماني كل الإنسان يعيش في مكان كل انسان يعيش في زمان ولهذا لا بد من الظرفين فما هو ظرف الزمان وما هو ظرف المكان يقول ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب في. اسم المؤل الله دقيق هل انه اسم الزمان المنصوب بتقدير في ولم يقل كل اسم زمان فهو ظرف يعني ظرفنا ظرف الصلاحي المراد به الظرف الاصلاحي هو ظرف اللغوي الظرف اللغوي اه الظرف الاصلاحي كل اسم زمان منصوب على تقدير في على تقدير في مثل أن تقول قدم فلان اليوم قدم فلان اليوم وش التقديل اليوم اليوم كذا طيب يحاسب الله الخلائق يوم القيامة أي في يوم القيامة طيب وإن يوما عند ربك كألف سنة هذه ما هي ظرف الزمان لانها لم تنصب على تقدير في بل هذه اسم انه والمؤلف اشترط ان يكون منصوبا على تقدير ايش على تقدير في, في لا في طيب ثمت يوما مفعول به ولا ظرف هل المعنى صمت في يوم ولا صمت اليوم نفسه صمت اليوم نفسه صمت اليوم نفسه, صمت اليوم نفسه إذن فهو مفعول به وليس ظرفا يقول على تقدير فيه بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساءا وأبدا وأمدا وحينا وما أشفه ذلك المعلف رحمه الله ذكر أنت الكثير اليوم والليلة تقول مثلا متى يقدم زيد فيقول يقدم اليوم أي يقدم في اليوم متى يسافر تقول يسافر الليلة أي في الليلة طيب متى تزورني تقول غدوة اي في الغدوة اي في الصباح طيب النار يراغون عليها غدوا وعشيا يعني في الغدو والعشي وعلى هذا غدو وعشيا تكون ضرف زمن منصب على الضرفية بكرة تقول مثلا يبتدع العمل بكرة اي في البكرة طيب سحرا متى تستيقظ من الليل تقول سحرا يعني في السحر طيب وغدا غدا تقول للشخص متى تبتدئ الدراسة فيقول غدا يعني في غد وعتمتا عتمة يعني عشاء تقول متى تزعش تقول عتمة يعني في العتم صباحا صباحا تقول متى نزل المطر فتقول صباحا صباحا يعني في الصباح مساء يعني في المساء تقول متى تغلق الدكاكين فتقول مساء اي في المساء ابدا كما تعالى خارجا فيها ابدا ابدا هذه ظرف زمان للتبيد امدا ايضا ظرف زمان لكنها للتوقيت يعني مؤقت تقول مثلا سابقى عندك امدا نعم امدا يعني في امد يعني لا دائما واما قوله تعالى لو ان بينها وبينها بينهما بينها وبينه امدا فهذه ليس ظرف اسم ان مؤخر حين حيناً. تقول سأنكث عندك حينا من الزمن يعني في حين وأما قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر فهذه ليست على تقدير في ليست على تقدير فيه ولهذا لم تنصب فصار ظرف الزمان إذا كان على تقدير في فإنه ينصب ينصب ويسمى ظرفا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو امام وخلف وقدام وورا وفوق وتحت وعند ومع وازاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما اشبه ذلك السلام عليكم صلى الله عليه وسلم الله تعالى وظرف المكان والشم المنشوق بتقديره تقدم لنا ان الظرف ينقسم الى فشنون ظرف جمال وغرب مكان وان المعرف لهذا الظرف من حيث هو والشم المنشوق بتقديره فيه يعني ان محل الظرف يقدر فيه في اليوم اكملت لكم دينكم اليوم اكملت فصار يوم ظرف لوجود الاكمال فيه او تقول اجورك اليوم اجورك غدا يعني جيارك تقع في اليوم في هذا اليوم او تقع في غد فهو مضمن معنا في اجورك بكرة بكرة يعني في أن وقوع الزيارة يقع بكرة فالبكرة ظرف ظرف للزيارة يعني ظرف لوقوع فعل فاعل <تصفيق> الزيارة ظرف لوقوع فعل فاعل بها وهذا كله تقدم وهذا ظرف المكان ظرف المكان هو الاسم المنصور كما لو نعو أمام وخلفه وقداما وفوقا وتحتا ويمنى ويسرى وعزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا ودون ومع وقابل وما أشبه لكن من ذي القبل تأتي ضر مكان على حسب ما تضاف به وكذلك عند ومع فإنها تأتي ظرف جمال وتأتي ظرف مكان على حسب إضافتها فلو قلت أجورك مع العصري هذا ظرف جمال لأن مع ظرف وأضفته إلى جمال فيكون ظرف جمال فلو قلت أجورك مع جيد فار ظرف مكان أو تجورني عند طلوع الشمس هذا ظرف زمان لإضافتي إلى الزمن وهو طلوع الشمس تزورني عند قدوم زيد أو ما أشبه هذا فقوله نحو أمام هذه الجهات المهروبة من الأمام وخلف وفوق وتحت ويمن ويسر هذه هي الجهات الخوف وتحت وأمام وخلف ويمين ويشعر إذا أطلق كتب المتكلمين وفي كلام كتب العقائد الجهات الشد كما يقولون في كتب المتكلمين في أن الله منزه عن الجهات الشد هم يريدون بهذا أمام وخلف وفوق وتحت ويمنه ويستقر وأن تعرف القول الحق بهذا إذا قالوا إن الله منزل عن الجهات السك ماذا أنك تستصل لا ماذا تريدون بالجهات السك لأنهم يقولوا يريدون إنكار العلو لأن من الجهات أن الله فوق ينكرون هذا فإذا كان هذا مرادهم هذا خطأ ألف الخطأ بدعة والمعنى بدعة فإذا قالوا لأ مرادا الجهات لا نريد إنكار العلوم إنما نريد يمين ويسار والحبود يعني أن الله ليس حال في كل مكان ولا أن نحب به شيء ثم لا يكون صحيح لكن ألف بدعة فإننا لا نجد في القرآن شيء يسمى الجهات فالنسل المسألة معلومة في كتب العقائد وكتب التوحيد وهو أمام وقدبان وهذا مترادبان تقول جلجت أمام جيد أو قدام جيد المعنى واحد هو خلف تقول جيد مشى خلف أمر كلالك وراء جيد وراء أمر سواء كان حشي او معنوي فتقول مثلا جيد وراء عمر قال حسيا في الأرض يمشون او وراء يعني بمعنى بالفضل والعلم قال ملو وكما تقول جيد فوق عمر قد يكون حسي عارض الفرسي او معنوي وفوق كل ذي علم علي وكذلك يمنى تقول هبت الريح يمنة المصلي يمنى ويشرى كلها ضب مكان وكذلك آباً قدام وهي بمعنى أمام تقول جلش جيدٌ قدام عمر وكذلك تلقاء وإجاء فإن المؤمن إجاء أي المحال أو المقارب جلس زيد إزاء عمر وكلالك تلقاء قد يراد بها بمعنى أنه توجه إليها أو أنه قابل زيد تلقاء عظم قابل قال الله تعالى ولما توجه تلقاء مدينة يعني لجهة مدينة بمعنى أنه قابل يعني أقبل إليها قاصدا لا وكذلك أيضا ما هنا أنها ضرف جمال على حشب ما تضاف إليه أو ضرف مكان فعيضا كذلك على حشب ما تضاف إليه وثم بفتح الثاء وهي ضرف كما هو معلوم بخلاف ثم بالضم هذه عاطفة جاء جيد ثم أمر أما ثم بالفتح في ضردية وإذا رأيت ثاما رأيت نعيما من ملكا كبيرا هنا فهي عشارة وترساما أيضا ضردية وكلالك عيضا مثل قبل وبعد فإن بعد ظرف مكان جلس زيد بعد عمر فهو قبل إلا أن قبل إذا قطعت عن العرافة تبنى تقول لله الأمر من قبل ومن بعد وإذا كانت مرافة فإنها تتأثر بالعوامل من قبل جيد من قبل عمز وما أشفى وكذلك من بعد فإنها تبنى على الظلم وارضنا بناء الظلم قطيعا للعرافة أما ما يدور على أسينة العالم والناس الى بعده مثلا فيبشى الحرف الجر الى على بعد قالوا هذا نحن فانه لم يسمع بكلام العرب ادخال الى على بعد وان من الذي سمع ادخال مين من بعده من بعدهم اما إلى بعده إلى بعدهم أو الى بعدهم قال لا ما شوه ما, ما كان موجودا في عباراتهم فانه يعتبر نحن والله واسف 16 تمت ليش؟ تمت. تمت <تصفيق> تمت. اضافت التاء على امنه شوف الجيم كانت على الهواء طبعا لما التاء يعني ما فيش يعني ليش ما كان لازم؟ لو جيت معكم زي اي كان لازم لفظة القدوم جاء زمنية لفظة القدوم لكن يقول جئت معا جيد هذه مكانية لفظة القدوم شايفة لا قدوم لا قدوم جاء لا لا يدرى ما تقادل يعني معنى القدوم هنا اما الظرر ولا العصر ولا في الليل ولا في النار ما يقول معا جيد فايم مكانية شكرا <تصفيق> <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> أما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح آه. وفوق كل علم عليم الواحية الماضية قبلها فوق صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت على فوق فوق فوق فوق فوق فوق مضاق فوق مضاق كل مضاقم اليك مضاق مجروع عام جرا كثرة ظاهرة كل جديد كل نظار كل نظار هذه نظار قديري نقول انا كتبنا اني اعرف انه عندنا رسنا الخنثي دي ونظار دي نظار عين النظار اليني المسكين لو سبقت السلام عليكم وادن فاعلم قولك السلام عليكم نعم ثم انزلنا من القدره مرات وضربنا بالرقمين ونزل القدره في نعمة ملتدة مرهوع فالدنين المر فالفخاء الفصوحة ادنس الامر فالامر من على ما اجلوا مبارئ روحة الواق وضمت قبلها دليل علىها وهبت الريح ينة المصل هبت تسبب تسبب المولى وقت ثاني الريح يضاهي ما على هذا الناس يمنه المصلي ان تنظر مكان ان ابن يوسف فانته سبحان الله وكم يابن على مسجد اكثر فضل ربنا يرحمنا ربنا يا رب ارحمني جاءت زيد انام امرن زيد فعل امام هذه ظرف مكان منصوب على حسب المتعلم وهو مضاف عند المضاف اليه مجرور الصلاهك قدامك الصلاة قدامك نعم يا سيدي والخبر البطني مش ايش؟ انين انين غبايا انين وشو اشكلوه؟ انين صادق والله كنا وعائله الدجان وكذا نعم هذا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن من الهيات نحو قولك جاء زيد الراكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما اشبه ذلك ولا يكون الحال الا نكره ولا يكون الا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها الا معرفة الله وتعالى باب الحال العلف الحال منقلبة عنواع تجي عنها تجمع على احوال وهو تذكر وتوصف بالتأمير تقول حال حسنة أو حال لازمة أو يجوز أن تقول حالة حسنة وحالة لازمة أو حال حسن ولكن لا يجوز أن تقول حالة حسن بأن تؤنف ثم تصد الملكة وهذا عندهم لا يجوز الحال وصف فاضل من تصف من لمن دهن من الهيئات هذا هو تعليل هذا والانثى المال لمن دهن يعني لمن استطر وخفي من الهيئات أي لا من الزواج فالحا هذه تكون للهيئه لا للذات فرقا بينهم وبين التمييز التمييز الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الزواج وهذا الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات والفرق بينهما ان هذا يكون هيئة والتمييز يكون ذات والتمييز تقول تسبب زيد عرقا عرق ذات يمشي من جبينة او من جسمك يمكن تجمعه تفقع بطر شحمة شحمة نيز لان الشحم ذات بخلاف الحال فانك تقول جاء زيد راكبا فلفت راكبا حان لا تعود الى الذات بدي وصف هيئة لابنفسي اخوطيب هيئة يصبت بها تلك الذات فالرطوب ماذاً هائئة ينفت عنها صاحبها في بعض الأحيان يمشي ولا ينام ولا يجبس ولا يركض ولا لم تكن متصلة بالذات كالتعصاب الشحم من الجسم أو تصبب العرق أو ما أشبهها ذلك ثم نعرف أن الحال لا بد أن يكون مشتق ولا يكون الحال جامع ماذا جاء زيد الغاكباء غاكباء مشتق من الظكور ماشيا من المشي ولا يكون جامد الا في بعض الاحيان في قد يكون يأتي في الاسعار وما اشبه ذلك الا انه مؤول بالمشتق ماذا بيعه مدا درهم بيعه مدًا هذا الحال لكنه جامد لأنه بمعنى مسعرًا كل مدًا بدرام وعلى ما نقول ابنك وكونه منتقراً مشتقاً يغرب لكن ليس مستحقاً ويغفر جمود في سعر وفي مد تأول بلا تكلّبه الحال اسم يخرج الفعل والحب مفسر اي موضح لمن بهن اي لما خفيا واشتطر من الهيئات جمع هيئة لائد تخرج من بهن من الذواءات كقولك جاء زيد الراكباء جاء في الماء زيد فاعل راكبا حال من زيد والعامل في الحال والعامل في عامله في صاحب العامل في صاحبه فإذا قلنا لك إعرب جاء زيد الراكباء قلت جاء زيد الفاعل حال حال من إيش قلت من زيد إنه ش العامل في, في راكبا. قلت العامل في الراكباء هو العامل في صاحبه وهو جاء هذا هو العامل. ثم قولنا أيضا رأ... من به من الهيئات وش يخرج ما كان غير متصد بالهيئة بهيئة الإنسان من القلق رجع زيد للقهقرة ليه قهقرة حالب؟ لا هل القهقرة من هيئات زيد تركو به وراحكه ومشيه وقيامه وفعوده؟ لا القهقرة أرض لا تمت إلى زيد بسلع. لا بها ولا أيضا فلهذا لا نقف رجع زيد وقرأنا حال لأنها لم تكن هيئة لزيد فركو به وضحكه جاء زيد ضحكا ولا الحال إلا نكرا يعني لا يمكن أن مجيء الحال يكون معرفا لهذا تقول جاء زيد راكبا, راكبا نكرا لقيت عبد الله ماشيا نكرا مثل المصنف الاول ينبهك على أن الحال يكون صاحبها فاعل وقد المثال الثاني ينبهك على أن الحال يكون صاحبها مفعول لقيت عبد الله ماشيا وركبت الغرس مشرجا مشرجا حال فما اشبه ذلك وكذلك ايضا لا تأتي الا نكرة. ولا تكون صاحبها الا معرفة. فالحال لا تأتي من النكرات. بل هنا قاعدة بالنسبة للجمل. فنقول الجمل بعد المعارض احوال. بناء على ان صاحبها لا تكون الا معرفة. وبعد النكرات اوصاف. لذال فلقلت جاء زيد ويده على رأسه جاء زيد على رأسه الجملة من ويده جملة حالية في محل نص من أهل الهاد يعني حالة كون يده على رأسه بأن زيد معرفة وجملة بعد المعارفة أحوال بخلاق لو قلت جاء رجل ويده على رأسه ما نقول الجملة هنا الجملة في محلات لأن النكرات تحتاج إلى الوصف فحاجتها إلى الوصف أكثر من حاجتها إلى الحال فاليالا قال النعاة الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أوصار ثم قوله ولا يكون صاحبها إلا معرفة فبيوجد أن صاحبها نكر ليس بمعرفة لكنه قليل مثاله او صلى الله عليه وسلم تولى هذه الدور فصلى خلفه يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم قوم كيانا كيان هذا هو قوم النكره صار صاحب الحال نكره فصلى خلفه قوم كيانا أين القاعدة التي قلنا بها أن الآج يكون صاحبها معرفة نقول لك هذا صحيح يراجع علينا هذا صحيح لكن هذا قليل وشاكي